رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المسمف رحمه الله تعالى فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوع لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه ومن صلاة العصر إلى غروب, إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه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 لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم وركعتي الطواف لحديث جبير رضي الله تعالى عنه مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وصححه وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا سل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه الإمام أحمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجوبها ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه وفي عمل المنذوره ولو نذرها فيها لانها واجبه اشبهه الفرائض والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاه نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قبل ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يمشي في الطريق. فإذا قرأت سجد، فإذا قرأت سجدة قلت له أستد في الطريق؟ قال نعم. ومع حد ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. لقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن. ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يعجزه من القرآن شيء ليس الجنابه رواه الخمسة وحفظ القرآن فرض كفاية إجماع ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر التطوع ذكر اوقات النهي وهو يدل على ان غير هذه الاوقات يجوز التطوع فيه ولو أكثر من النوافل فالليل كله وقت صلاة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت صلاة لا ينكر على من صلى فيه ولو مئة ركعة أو أكثر والنهار كله أي من خروج وقت النهي إلى صلاة العصر أكله وقت ما عدا قبيل الزوال أكله وقت صلاة لا ينكر على من عمره بالصلاة كله ولو صلى مئة ركعة وذلك لأن التطوع وقته واسع أم تطوع في سائر العقات أم يتأسر يصل ركعتين أو ركع أربعا أو ستا أو عشرا أو عشرين ولا ينكر عليه إلا التطوع في أوقات النهي التي نهي عنها أذكر أنها خمسة اثنان موسعان وثلاثة مضيقه فالموسع بعد العصر الى قرب الغروب هذا موسع والموسع الثاني بعد الفجر الى قرب الشروق هذا موسع والمضيقات ثلاثه اذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب واذا وقفت الشمس قام قائم الظهيره حتى تزول واذا طلع حاجب الشمس الى ان ياترت بعقيده هذه اوقات مضيقه وقد عرف بأن الذي بعد الفجر يتصل به وقت مضيق وقت الاشراق والذي بعد العصر يتصل به وقت مضيق وهو عندما تتضيف للغروب فلذلك عدى بعضهم ثلاثة ادخل المضيق في الموسع اقال من طلوع الفجر من صلاة الفجر الى اشراق الشمس اكيدر عده واحدا وبعد العصر إلى غروب الشمس عده واحدا والثالث قبل الظفر فبدأ بطلوع الفجر ولذلك عده واحدا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس تقيد رمح ادخل الموسعه في المضيق اواصله به جاء في ذلك هذا الحديث اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر في رواية لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر يعني سنه الفجر أي بعدما يطلع الفجر فإنه يتوقف عن التطوع إلا السنة الركعتان قبل الفجر والفريضه سنة ركعتان الفجر يعني سنة وفريضة فلا يتطوع بعدما يطلع الفجر أي يتبين الصبح يتوقف عن التطوع استثنوا من ذلك ركعة الوتر إذا استيقظ وهو لم يوتر وقد أذن فروح عن ابن مسعود والأسود وغيرهم أنهم صلوا ركعة بعد الأذان وتر لاجل المواظبة على الوتر ولأهميتها لم يتمكنوا لشغل من العصرال فلما طلع أذن المؤذن يقام كل منهم وصل له ركعة هي ركعة الوتر هذا القول أنه يبدأ من طلوع الفجر وقت النحي هذا الحديث الذي به إلى صلاة بعد طلوع الفجر قد ضاعفه بعض العلماء كابن حزم ولكن اخاف ان ذكر انه احتج بها الامام احمد والامام احمد اقعد بالحديث من غيره من الذين طعنوا فيه واورده ايضا ابن حجر في بلوغ المرام مما يدل على أنه معتبر عن الامام احمد روايه اخرى أنه لا يبدأ وقت النهي إلا بعد الصلاة ومن ذلك انه يجد لمن أهدنا في المسجد يتطوع بركاتين ركعتين ركعتين أما لم تقم الصلاة يعني على هذه الرواية وذلك تمسكا بالله الذي فيه إلى صلاته. بعد صلاة الفجر لم يكن بعد طلوع الفجر الا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فهو دليل على ان وقتها يبدأ بعد الصلاة معلوما انه بعد الفجر بعد طلوع الفجر تجوز الهريضة بل هذا وقتها وكذلك السنة الركعتان قبلها عذا وقتها ولكن هل يتطوع بعد ذلك قبل بينهما غير هذا الصحيح أنه لا يتطوع إلا لسبب فمثلا لو أذن وأنت في دارك ثم صليت السنة في بيتك جئت إلى المسجد وهو لم يقم لازلنا ينتظرون فإنك تصل لركعتين تحيه المسجد لان هذا مأمر له دخل أحدكم المسجد لا يجلس ركعتين. يصل لركعتين وتكون هذه تطبعة وتكون السنة البعيرية التي صليتها بالبيت بالنية. وكذلك بقية الأدوات الأسمى. الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس. اجعله وقت واحدا. مع أن فيه ما هو موسع وما هو مضيق من صلاة العصر يبدأ الموسع إلى أن يقرب الغروب فيبدأ المضيق هذا هو المشروع إلى قرب غروب الشمس يبدأ المضيق يتقدم حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الفجر كذلك لفيه ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس امتفق عليه هذه المواقعة الهنين بعد العصر بعد الفجر جاء بها أحاديث كثيرة الترمذي رحمه الله صاحب الطلاع <تصفيق> لما روى حديث أبي سعيد هذا قال وفي الباب فلان وفلان وفلان حتى عد عشرين صحابيا كلهم رووا هذه وقت النهي بعد الأصبح بعد الفجر ثم إن إن شرفه أذكروا من رواه هذه الاحاديث أنهم وجدوا من أخرجها عشرون حديثا ومن أذكراها أيضا اخرجها ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير وكذلك الزينعي في نصب الرايه في تخريج احاديث الهداية فابن حجر الرافع اليها أربعة اصبح الذين رووا اوقات النهي أربعة وعشرون صحابيا اما يدل على انه امر مشهور وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حد أشهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس لم يذكر عدد هؤلاء الرجال قد يكونون عشره وعشرون او ثلاثون وذكر من جملتهم عمر فان عمر كان قد سمع هذا الحديث وطبقه واخذه على ظاهره هذه الأوقات الإهنان في إيمان مؤسعون ومضيئ ذكر بعد ذلك الثالث قال وعند قيامها حتى تزول أي عند قيام الشمس يعني وقوفها فوق الرأس إذا وقف الظل أي تناها قصرة ولم يبدأ في الزيادة فهذا يقال له أقيام الشمس وهو الذي ذكر بكونه تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت وقوه الشمس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 وحين تتضيف للغروب حتى تغرب هكذا رواه مسلم وغيره وهذه هي الأوقات المضيقة أذكر ابتداء الأول أطلع الفجر أي الشمس, أطلع الشمس. أي إذا طلع حاجب الشمس دخل وقت مضيق وكذلك إذا وقفت الشمس دخل وقت مضيق وكذلك إذا تضيفت الغروب كرب الغروب دخل وقت مضيق العلة في النهي عن الصلاه عند الاشراق اي لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وكذلك النهي عن الصلاه عند الغروب اي لا يكون او يوهم ان سجوده وصلاته للشمس لانه قد يقابلها وقد يقابلون الشمس عند شروقها كاهل مصر واهل السودان ونحوهم اذا صلوا للكمله يستقبلوا الشمس عند شروقها كذلك ايضا اهل النجن واهل الاحسن واهل الخليج اذا غربت يستقبلونها عند غروبها ولأجل ذلك جاء النهي على الإطلاق الا يصل في هذين الوقتين حتى لا يتوهم أن يسجد للشمس الله تعالى قد ذكر أن هناك من يسجدون لها في قوله تعالى وجدتها وقومها حكاية عن الهدهد وجدتها وكما يسجدون للشمس من دون الله ونهى عن السجود لها وللقمر بقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فدل على أن هناك من يسجد لهما فلعجل ذلك نهي عن تحريه الصلاه في هذه الاوقات واما النهي عن الصلاه عند قيام الظهيره فورد التعليل بانها حينئذ تسجر النار في قوله وحينئذ تسجر جهنم هذا الوقت الذي هو اشتداد الحرب أنهي عن الصلاة فيه هكذا يقول فتحرم الصلاة التطوع في هذه العقاة ولا تنعقد ولو كان جاهلاً إلى الوقت أو جاهلا إلى التحريم إلى تنقل هذه الصلاة فإذا كبرت المعلمة فانه يقطعها لو قال أنا ما علمت أن هذا أنه قد دخل وقت النحي فيقال له اقطع هذه الصلاة لانه هو النحي عنها فين كونه صلى الله عليه وسلم لا صلاه إلى صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس تغرب الشمس إلى صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس النفي يدل على البطلة إلى صلاة صحيحة بل تكون الصلاة غير مقبولة أو غير منعاقدة أو أنها محرمة أهل هذه الحديث أربعة صحابيا صحابيين ذلك والذين لم يروع, يروع عنهم أكثر وأكثر النهي عن الصلوات أبيها دليل أنها لا تنعقد وأنها تكون باطلة أو فاسدة استثناء من ذلك سنة الفجر الأصل أن سنة الفجر تكون ركعتين قبلها يصل إلى ركعتين قبل إقامة الصلاة هذا هو الأصل هذه السنة يؤديها قبل الإقامة وتدخل في قوله لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتها الفجر اي الا سنه الفجر فيقولون انها تجوز بعد طلوع الفجر ولكن اهل الصلاه يؤديها قبل ان تقام الصلاه اما اذا فاتت جاء بعد الإقامة فهل يكبر ان يصلي وحده أو يدخل مع الجماعه هذا صحيح انه يدخل مع الجماعه وذلك على الادله على انه لا صلاه بعد اذا اقيمت الصلاه ولا صلاه الا المكتوبه ثم ذهب بعض الحنفية إلى أنه إذا وقمت أجاء وكبر وصل ركعتين سنة الفجر ثم داخل مع الجماعة ولا يزالون يفعلون ذلك وقد أنكر عليهم العلماء وأول من أنكر ذلك ابن أبي شيبة لما ذكر الاحاديث التي خالفها الحنفيه اعد منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه ان الحنفيه اذا جاء قد اقيمت فان احدهم يكبر ويصلي ركعتي الفجر وشبهتهم ان الذي بعدها يكون قد وقت نهي فلا يصليها في وقت نهي ذهب الظلم الى انه يصليها بعد الفجر ولكن يواظب على الا تفوته يحرص على ان يؤديها سنه الفجر قبلها احتج الذين اجازوا وقضاءها بعد الفجر مع انه وقت نهي بقصه رجل من الانصار يقال له قيس قيس بن قحط انه فاته سنه الفجر وقام بعدما صلى ثم صلى ركعتين فساله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذه الصلاه يا قيس فقال افاتتني سنه الفجر فقضيتهما الان فسكت ولم ينكر عليها ولعل ذلك خاصه الغروره افنقول إذا فاتتك سنه الفجر فالأولى أن تصلي بعد خروج وقت النهي أي بعد ما ترتفع الشمس كدر فإن خفتها أن تفوت تنشغل عنها أو تغفل أو تنام أو نحو ذلك فلكن الحال هذا أن تقريها ركاتين بعد الفريضة عملاً بهذه القصة هذا هو الاصل ف... استثنى بعض العلماء كما هنا اراك الطواف وقالوا انها لها سبب وجاء بها هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار هكذا رواه الأخرى والترمذي من يصحها أية ساعة لم يستثني أما جعله عاماً فإذا احتج عليه بقوله لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس قالوا ان هذا عموما مخصوص ان هذا العموم قد دخله التخصيص حتى منه سنه الطواف وذهب بعضهم الى أنها لا تصلى وان في امكانه ان يعخرها وقالوا ان هذا عموم مخصوص يعني أي ساعه كأنه قال الا ما نهي عنه الا اقعه النهي فلا صلاه فيها وقد فهم بعض الصحابه العموم أمنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه طاف مرة بعد الفجر ولما انتهى من طوافه نظر وإذا الشمس ما طلعت فلم يصلي راكب بعيره وتوجه الى محط رحله وكان عند بئر ذي <تصفيق> التي يرى الفجور ولما وصل هناك والى الشمس قد طلعت وارتفعت فصلى ركعتي الطواف عند بئر ذي طوى لم يصليها بعد الطواف مباشره لانه من واحده لا صلاه بعد الفجر فهم أن الآحد إذا على أمومه ذكر ايضا عن عبد الله ابن الزبير وهو ايضا صحابي أنه كان يطوف بعد العصر وإذا انتهى من طوافه لم يصلي عند المقام يدخل به هكذا فهذا أدل ذلك على أن هذا عموم مخصوص يعني قوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار أنه وإن كان آمن فإنه يخصص بهديه لا صلاة لا صلاة وكيل إن هذه لا صلاة مخصوصا أبي آدم حديث أي ساعه ولكل رأيه واجتهاده وهل استثنى من ذلك تهيئة المسجد أجاز ذلك بعض العلماء في الأوقات الطويلة التي بعد الأصل إلى أن تتضيف الغروب أو بعد الفجر لا يطلع حاجب الشمس هذه اوقات موسعه فأجازوا ان تصلى يا تحيه المسجد لانها لها سبب ولكن اختار المؤلف هنا واكثر الفقهاء على انها لا تصلى بل اذا دخل المسجد فلا يصلي له ان يجلس سواء في الاوقات الموسعه او الاوقات المضيقه وذلك لان حديث تحيه المسجد حديثان او ثلاثه واحاديث النهي أربعة وعشرون حديثا فهي اقوى لعمومها فلأجل ذلك اذا دخل فانه يجلس على هذا القول والحاصل أنه ياللهة أقوال يقول أنه لا يفسل تهيئة المسجد وقول أنه يصليها في الأوقات الواسعة وقول أنه يصليها حتى في الأوقات الضيقة ولعل الأقرب أنه يصليها في الأوقات الواسعة لأن الناية فيها إنما هو وسيلة إلا أنه لنفس العين إنما هو مخافة أن يمتد المصلي إلى الطلوع أو إلى الغروب كذلك أيضا سنة الغروب. الراجعة أيضا انها لا تصلى باوقات النهي لان دليلها فعل بلال ولم ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كلما توضى او كلما عدا يتوضى ثم صلى ولم ينكر ان بلالا كان يصلي باوقات النهي بل ال من ذوات الاسوا اي سنه الاحرام ليست من ذوات الاسباب فإذا اراد أن يحرم فلاحظ أنه أن يصلي بعوقات النهي إن كان في النهي وله أن يصلي ولا يكون عليه سنة الطواب إحرام ولا يكون عليه سنة وضو لان سنة الوضوء ما ثبتت أنها من ذوات الأسباب استثنى من ذلك قضاء سنة الظهر إذا جمعت مع العصر جمعت أخير. سواء جمع التأخير سواء جمعاً لمرض أو جمعاً لمطر أو جمعاً لسفر إذا كان يحب أن يواظب على قضاء الرواتب وهو مسافر لو كان يقصر <تصفيق> صوره ذلك <تصفيق> اذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ان جمع التقديم وهو مثلا مريض او لمطر يحب ان يصلي السنه البعديه فيقوم بصلاتين ويأتي بركاتين سنة الظهر أو بأربع أي سنة الظهر كذلك لو كان مسافرا وجمع جمعة تقديم واختلفوا بما إذا كان جمعة أخير والأولى أنه إذا جمع جمعة أخير أنه يقتصر على أي أدية الراتبة قبل الصلاتين راتبه الظهر ركعتين او اربعين يبدا بها قبل ان يؤدي صلاه المجموعه فاذا انتهى من الصلاة في وقت العصر فلا يتنفل بعدهما اي لا يقضي راتبه الظهر استثنى ايضا اعاده الجماعه اذا اقيمته وهو في المسجد أجاء في ذلك هذا الحديث صل الصلاة لوقتها فإن عكمت وأنت بالمسجد المسجد فصل ولا تقول اني قد صليت فلا أصلي هكذا عند الإمام احمد ومسلم وقد أأكدها بعضهم مع وجوب وجود الخلاف في وجوبها ومن الأدلة عليها أيضا قصه الرجلين في مسجد الخير عندما صرخ صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر وجد رجلين في ناحيه المسجد فجاء بهما ترعد خرائصهما ما منعكما ان تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتم في ذهنكما ثم ادركتما الصلاه مع ان اصليتا اتكن لكم نافله فانت مثلا اذا صليت الفجر في مسجد يبكر وجئت الى مسجد اخر وجدت ولم يكن صل معهم تكون لك نافله ولا تكون داخل وقت النائب حقه وكذلك لو صليت العصر في مسجد يبكر وجدت إلى مسجد اخر لغرض وجدت امامك امامك ما اقام الصلاه ادخل معهم تكون لك نافله ولا تقل قاع هذا وقت نائم في حقي حتى ولو كان فانك تعيدها اعطي هذا الحديث فأي تكون لك نافلة هكذا استثني بها ذاعر قضاء الفرائض قضاء الهوائد أفع إنها تصلى في أي وقت جاء بذلك هذا الحديث من مع صلاة المسيحة لصليا إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقرأ قول الله تعالى وحكم الصلاه لذكري فاذا استيقظت بعد العصر بعدما صلى الناس وانت ما صليت الظهر والعصر فانك تصليهما ولو بعدما صلى الناس بساعتها ونحوها لان هذا وقتها جاء ابن الحديث وقت الناس إذا ذكر وقت النائم اذا استيقظ ساعة ما استيقظ يصلي كذلك صلاه الصبح لو لم يستيقظ الا وقت الشروق بعد ان اطلع حاجبا الشمس وهو ما صلى الفجر يتوضا بسرعه ويصلي ولو وقت الشروط لان هذه فائته ولا بد ان يبادر بقضائها ولا يجوز ان يؤخرها هذا وقت الحقيقي وقتها اذا تذكرها او اذا استيقظ وكذلك ذكر فوائد لو صليت الفجر وبعدما صليت تذكرت انك ما صليت العشاء أو انك ما صليت المغرب والعشاء الفجر قد صليتها في وقتها وهذا الوقت الذي بعد الفجر وقت نهي تصلي هذه الفائتة تصلي صلاة العشاء أو صلاة العشاء ولو انه وقت نهي ما ذاك الا انك مامور بان تبادر بقضاء هذه الفوائد ولا تؤخرها هكذا قضاء الفوائد يستثنى من ذلك ايضا فعل منذوره ولو نذرها فيها لانها واجبه اشبهات الفرائض حتى لو نذرها في وقت النهي أو نذرها في صفة انتهت لقد تلك الصفة وقت النهي فإذا قال مثلا لله علي إن رزقت مولودا أن أصلي ركعتين ساعة ما أدري فعلم بعد العصر افعى انه يصلي ساعه ما يعلم يص... ي... ي... او قال مثلا اذا قدم فلان فلله علي ان اصلي ساعه ما يقدر اركعتين او تسليمتين ونحو فقدم بعد العصر او قدم بعد الفجر افعى انه يصليها ساعه ما يقدر ولو كان وقت نهي واقدر على القول الثاني لو حدد وقت النهي ابي قال مثلا اهل الله علي اذا الى الى خاتم كل قران ابي ايتي ساعه ان اصلي ركعتين فقدر أنه ختمه بعد العصر وبعد الفجر يصليهما وهكذا ايضا إذا قال لله علي أن اصلي بعد العصر في اليوم الفلاني إذا حصل لي كذا وكذا فعليه أن يوفي به يقول والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاه نفسه إلا بشروعه فيها فلو احرم بان ما قلبها نفلا لم يمنع من التطوع الاعتبار بفراغ صلاته نفسه اذا متى يدخل وقت النهي أبي حقك بصلاه أبي العصر إذا صليتها فرضا إذا فرغت من صلاتها حتى ولو تاخرت لو قدر أنه نام واستيقظ قبل أن تغرب الشمس بساعة ثم أراد أن يصلي فهل له أن يصلي قبل أركتين أو أربعا قبل اداء العصر؟ يجوز ذلك لأنه ما داخل وقت النهي بحقه متى يدخل وقت النهي بحقه إذا أدى, أدى الفريضة ولوما أدى مثلا إلى قرب الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف فإن الحال هذا يعتبر يدخل وقت النهي بصلاة نفسه الا بصلات غيرها فلو فاتته صلاه الفجر واستيقظ مثلا وقد يصل الناس بعدما صلى بساعة او بساعة الى ربع اراد ان يصلي صلاه الفجر فهل يصلي السنه او يقول السنه قد فات وقتها الناس قد صلوا من زمان يصلي للسنة يصلي ركعتين سنة الفجر يتم يصلي الفريضه حتى ولو كان ذلك وقت الاشراق لما انت من اوقات النحي وانت ايضا من ما يتعلق بصلاه التطوع ذكر بحثا او مسائل تتعلق بالقران الكريم القرآن امرنا الله تعالى بتلاوته أمر بذلك بقوله أتل ما أوحي إليك وبقوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته المراد يقرؤونه ويتبعون ارشاداته فعلى هذا له آدات وقد أطال العلماء في آداء بقارئ القرآن ومتى يختمه وكيف يقرأ، وكيف يدعي تدبره أطالوا في ذلك وبعضهم اختصر وأكثر ما ذكروا أنه يختمه بكل كل اربعين يوما يكره ان يؤخر ختمه اكثر من اربعين يوما ما ذكر ثلاثه ايام ان يختمه بكل كل ثلاث ليال ونهوا عن او ورد النهي عن اكل لان ذلك قد يؤدي الى عدم التدبر وعدم الترتيل وقد روي عن بعض السلف انهم يختمونه كل يوم وبالاخص في رمضان وبالاخص في العشر الاواخر كل يوم من العشر الاواخر يختمونه وذلك اغتنام للوقت فكان بعضهم ابي العشرين الاولى يختم كل يومين وفي العشر يختم كل يوم وفي بقيه السنه يختم كل ثلاث ليال ويستمرون على ذلك محبه لهذا القران وامتثال لما امر الله ابي قولي اتلو ما اوحي اليكم من الكتاب قتل ما اوحي اليك يعني التلاوه يدخل فيها القراءه يقول وتباح قراءه القران في الطريق يعني اذا كان حافظا فانه يقرا ولو كان يمشي ولو كان يمشي في الطريق نقل عن ابراهيم التيمير رحمه الله كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق يعني يعرض عليه القرآن فإذا قرأت سجده قلت له أسجد في الطريق قال نعم اعتبرها سجدة عارضة أنه عن الصلاة في الطريق اي لاجل ان الناس يشوشون على الذي يصلي اما اذا كان ساجده فانه يعفى عنه يقرا القران من حفظه ولو كان محدثا حدثا أصغر الذي يجب الهروب اي انه اذا قرأ من حفظه فانه لا يكون هناك محذور أما مس المصحف فتقدم في الطهارة انه لا يجوز إلا للطهارة في نواقع الوضو أقالوا على المحدث يحرم صلاة وطوافا ومس مصحف أما إذا كان يقرأ من حفظه فإنه يقرأ ولو كان محدثا يعني الحدث الاصغر أو على تأبه نجاسة إلا يضره إذا قرأ القرآن إنما النجاسة يغسلها للصلاة أو على بدنه لو كان على بدنه نجاسة ما غسلها إجازة له ان يقرأ من حفظه أو في فمه نجاسة كما لو خرج من أسنانه دم وصارت أسنانه فيها دما كثيرا ومن شفتيه جاز له أن يقرأ القرآن ولو كان في بمية هذا الدم ذكر أن أليه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ببول أو غائط ثم يخرج فيقرأ القرآن يعني يتلوه وياكل معنا من اللحم ولا يحجبه او لا يحجزه من القران شيء الا يسعى الجنابه ذكر ان الجنابه لا يقرا وهو جنب هكذا والحكى بعض العلماء بالجنابه الخير وقالوا ان الحائض لا تقرا القران ورخص اخرون لها وذلك لان الحائط قد تطول مدتها وقد تحتاج الى تجديد قراءه او الى تعارض حفظ او نحو ذلك وحفظ القران فرض كفاية يعني على الامه ان يكون في حفاظ يحفظون القران حتى يقوموا بالواجب فانهم بحاجه الى من يامهم والامام لا بد أن يكون حافظا او يحفظ كثيرا من القران وكذلك ايضا من يصلي بهم صلاه التاكد او صلاه التراويح والاصل انه لا يصلي الا اذا كان حافظا متقنا فلأجل ذلك أجمع العلماء على أنه يجب على الامه أن يحفظ القرآن عن ظاهر كلب وأما الواجب فإنه يتعين أن يحفظ ما يجب في الصلاة القراءه التي تجب عليك في الصلاة يلزمك أن تحفظها الفاتحة على المذهب لا بد لكل مصل أن يحفظها لأنها لا تصح صلاة إلا بها ما لا يتم الواجب به إلا به واجب. اذا كان واجب إذا كانت واجبة في الصلاة فإن حفظها واجبا على جنس الأمة أن يكونوا حافظين. عليه الصلاه وفي كل حال نعرف ان حفظ القران من اهم المهمات وقد كان السلف رحمهم الله يهتمون به ويدرسون اولادهم يبداون بالقران فيغسلونهم وأحدهم في السنة الخامسة ابن خمس سنين أو ست سنين وربما يحفظونك قبل ذلك ومشايخنا ايضا إذا تقدم أحد ليقرا عليهم اشترطوا أن يكون كان حفظ القرآن إذا جاء ليقرا في البقية أو في الهديد أو في النحو أو في الفرائض أو في الأصول أو في التوحيد أو في العقيدة، يسألوه هل حفظت القرآن؟ فإذا قال نعم، اختبروه، فإذا تحقق أنك كان قد حفظه، أرخص له أن يبدأ في القراءة عليهم، وإلا أحالوه على المدارس، اذهب إلى المدرس الفلاني. ويحفظ عليه القرآن وبعدما ما تحفظ القرآن أن يتكبلك كطالب فلا يبدأون في طلب العلم إلا بعد أن يحفظ وإذا حفظوه فإنهم يحرصون على ترديده جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سعادوا هذا القران فوالله هو الذي نفسي بيده إله هو اشد تفلتا من صدور الرجال من الابل في عقولها وكان يهتم الحفظه بتكرار القران وبقراءته في اكثر الاوقات فيكرأونه إذا كان حفاظا يكرأه وهو على جنب، يضطج عائل في حتى يغلبه النوم وكذلك يقرأه إذا كان ناسيا أو كان راكبا على راحلته أو كان جالسا في كل العوقات لانه بحفظه يسهل على قراءته، فيواظب على قراءته بهذا ما يستطيع، ويؤكدون أنه يختمه في كل ثلاث، فإن عجز في كل خمس، فإن أشتك على إبر في كل أسبوع، وإلا فأقل شيئا أهل من كان ذا شغل شاغل الا يؤخره اربعين يوما كما سمعنا مما يدل على انهم يهتمون به واذا ابتدا بالحفظ فانه يواظب على مطالعته ومراجعته كانوا اذا بداوا في الحفظ وقراوا جزءا فهذا الجزء يبقى يقرأه يوميا ثم يبدأ في الجزء الثاني ولا يهمل الجزء الأول وإذا كمل جزئين استمر يقرأهما كل يوم إلى أن يتم مثلا عشرة عجزة ويقرأها كل يوم فإذا ابتدا بالعشرة الثانية يتم بالعشرة الثانية يقرأها كل يوم والعشرة الأولى يقرأها كل يومين أو كل ثلاث إلى أن ترسخ في ذاترتها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 أشهد ان لا إلا ما الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. Salam صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا لقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالا ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولما استأذنه لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء فقال نعم قال فاجب رواه الامام مسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق رواه الامام مسلم وغيره واقلها امام وماموم ولو انثى لحديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعه رواه ابن ماجه وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحوير في رضي الله تعالى عنه ولي أمكما أكبركما ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتسن الجماعة في المسجد لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن الحديث رواه مسلم وللنساء منفردات عن الرجال لفعل أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة ذكره الدار قطني وأمر, وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم ورقة رضي الله تعالى عنها أنت أم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني. <تصفيق> بعدما انتهى من صلاة التطوع ما يتعلق بها اذكر أن من صفات الصلاة أن تؤدى جماعة أن يجتمع المسلمون لها في مسجد وعلى إمام واحد وذلك لأن شرعية الجماعة من محاسن الدين حيث يجتمع أهل الحي كل يوم خمس مرات فيتعارفون بينهم ويتآلفون ويتبقد بعضهم أحوال بعض ويزور بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض بالخير وبالصلاة ويعرفون الذين يتساهلون بأداءها جماعة ويهدرون منهم أو ينصفونهم هذه من فوائدها كذلك أيضا التعليم ذلك لأن الكثير قد يكون جهلا فإذا صلوا جماعة تعلموا شروطها اركانها واجباتها طمانينتها تعلموا ايضا القراءه يسمع الاميون ويسمع الاميون قراءه القران قراءه الفاتحه وقراءه السوار غيرها سمعهم يستفيدون ويحفظون القران ولو شيئا قليلا وهكذا ايضا يتحمل الامام عن افرادهم الشيء الذي لا يقدرون عليه عرف بذلك ان شرعيه عاديه صلاه جماعه من محاسن الدين استدل عليها من القرآن أبي آيات الآية الأولى في سورة البقرة قول الله تعالى وعاكموا الصلاة وعاة الزكاة مع الراكعين فإن كلمة مع الراكعين أي في جملتهم ومعهم أبي أن تصلوا جميعا الراكع والراكع والراكع نحو ذلك دليل واضح على ان الجماعه يصلون جميعا هكذا استدل بهذه الايات العلماء على أنها لازمه الصلاه في الجماعه الدليل الثاني قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشئة أبصارهم تراكم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي قد كانوا في الدنيا يسمعون النداء الذي ينادي بالصلاة هي على الصلاة هي على الفلاح يعني يلموا إلى الصلاة وإلى أسباب الفلاح. فلا يجيبون وهم سالمون ولا يأتون فدل على أن الذين يدعون إلى السجود يعني إلى الصلاة ويسمعون النداء ويصلون في بيوتهم أو لا يصلون انهم يتعرضون لهذا الوعيد إذا كان يوم القيامة وبرز الرب تعالى لهم وكشف عن ساق فخروا سجد أسجدوا كلهم إلا من كان لا يسجد في الدنيا فانه اذا أراد سجد انقلب على ظهره فدل ذلك على أن الذين يواظبون على, على الصلاة مع الجماعة إلا وما أدى الحظ أنهم يسجدون يوم القيامة الدليل الثالث لهذه الايه وهي ايه صلاه الخوف وتاتينا ان شاء الله صلاه الخوف في بابها في اخر صلاه اهل الاعداء وذلك لان الله تعالى دليل على انهم مامورون بان يصلوا جماعه الأمر للوجوب إذا كان هذا الأمر في حال اشتداد الخوف اشدة الخوف فمع الامن اولى إذا كنتم آمنين فمطمئنين لا تخافون فلا عذر لكم أن تصلوا في بيوتكم لا عذر لكم أبي أن تتركوا هذه الصلاة الجماعة صلاة الخوف أبيها حركات ومع ذلك اغتمرت الحركات لأجل تحصيل الجماعة أبع أنهم يعمرون بأن يصلوا خلفه الجماعتين الجماعة يحرسون وجماعة يصلون معه يصلي بهم ركعه و سجلتيها ثم يقوم واذا كان ثبت واقفا صلوا لانفسهم ركعه بسجلتيها ثم تشهدوا ثم سلموا لانفسهم ثم انصرفوا يحرسون وهو لا يزال واقفا وحده إن جاءوا وقفوا يحرسون إن جاءت التي كانت تحرس وصفوا خلفه فإذا صفوا خلفه وعالم بأنهم كبروا وأنهم قرأوا الفاتحة عند ذلك يركع بهم ويتم ركعته وإذا أتم ركعته أشار إليهم أنئتوا بالركعة التي بقيت لكم فيقومون وي... ويصلون الركعة وهو جالس فإذا علم بأن قد أو من ركعتهم التي فاتت أو التي سبقوا بها سلم بهم فبعادة حركات وبعادة تغيرات وغير ذلك من صبات الصلاة يقول جاء بذلك عدة احاديث اشهرها أحاديث ابي هريره قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لحتى اوفقما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم أمر رجلا ويصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزما من حطاب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار اليس ذلك وعيد شديد ما ذكر لهم دنبا إلا أنهم لا يشهدون الصلاة اولا أذكر من صفات المنافقين أنهم قد يصلون في النهار الظهر والعصر والمغرب لأنهم يرون والغالب أن صلاتهم رياء وأنهم يأتونها بدون وضوح مثلا وأنهم يأتونها بكسر وبسهو ولذلك توعد قالهم بقوله هو للمصلين المصلين الذين يأمرون الصلاة يمسكون الذين هم يراؤون هل منافقون كذلك؟ وكانت المساجد مظلمة وقت العشاء وقت الفجر وليس لهم دافع إيماني لعدم ذلك لا يأتون الياتين الصلاتين. لأنهم قد لا يفقدون فيهما حيث لم توجد الأنوار فكانت تأقيرة على يماتان الصلاة ولو يعلمون ما فيهما من الفضل إلا أتوهما ولو حبوا الفضل عن الصلاتين ولو أن يحبوا على ركبهم لأعمية هذه الصلاة ثم أخبر بأنه قد همى ولا يخم بباطل أهمنت أن أمر بالصلاة بيتقام أي صلاة الجماعة ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس يعني يقدموا حتى يصلي أتي هؤلاء وقت الصلاة حتى لا يقولوا قد صلينا يأتيهم وقاموا وقت... الصلاة وقت أدائها ثم أنطلقوا برجال معهم حزموا من حطر يعني الحطاب المعروف الى قوم يشهد اشهد ان انزل الصلاه فاحرك عليهم بيوتهم واذا قيل لماذا لم يفعل اليس ذلك دليل على انه لأنه تركهم جاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والذريه إلا عليهم أن فيها نساء لا صلا جماعة عليهم وبها ذرية وأطفال لم يكلفوا فلعجل ذلك ترك مهم به وإلا فان ولا يهم إلا بحق هذا هو المعنى وإذا قيل لماذا ترك الجماعة الجواب أنه عزم على أن يصلي بالرجال الذين مع جماعة أخرى إذا ذاب ومعه إذا ذاب جماعة هؤلاء الجماعة قد يكون عن خمسة أو عشرة فإذا أهرك هذه البيوت أرجع وصلى جماعة أبي ألا فلم ترد صلاة الجماعة أو ان يقول في عمل في عمل صالح يسألنا اعضاء الهيئات يقولون اذا اقيمت الصلاه نجد اناسا جلوسا في الازقه ونجد اناسا في اعمالهم وفي متاجرهم وفي حرفهم وفي مصانعهم وإذا اشتغلنا بالصلاة وتركناهم فإنهم لا يصلون جماعة فأنقولوا يرخص لكم أن تمشوا إليهم وأن تقيموهم وأن تسوقوهم إلى المساجد وإذا قدر أن أباتتكم الجماعة تصلون جماعة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد ولكن هذا الحديث يقول أيضا هذا آخر يقول لي ان أعمى الحديث وقال ان رجل الحديث البصر وليس هذا الحديث يلائمني ان هذا الحديث يقول ان هذا الحديث يقول ان هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب يعني ائت الى هذا النداء انت تسمع النداء بقول حي على الصلاة حي على الفلاح فهذا النداء يدعوك بأمان معنى اقبل حي عليها يعني ائت اليها فلا تتاخر وأنت تسمع فأكلفه بأن يأتي ولو كان متضررا فلو كان هناك رخصة لرخص ليد الرجل ضرير البصر بعيد الدار بينه وبين المسجد نخيل واوديه ليس له قائد يلائمه ومع ذلك ألزم وقال لا أجد لك رخصة وكذا أروى المسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا المسلم أفل يحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم أفإن الله على لنبيكم سنن الهدى وإنهم من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم وركد رأيتنا وما يتخلو عنها إلا منافق معلوم النفاق غير او أو مريض وركد كان الرجل يعتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف في أخبر بأنه الذين يتخلفون عنها يتصفون بها دي النفاق لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق الله تعالى كان ذكرنا صفات النفاق شيئا من ذلك بقوله تعالى ان المنافقين كان يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس هذه من صفاتهم نعوذ بالله وكذلك قال الله تعالى في صفاتهم ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون يقول <تصفيق> اكل الجماعه اثنان امام ومامون هذا أكلها ولو انثى اذا كان الانسان مثلا مريضا أو كبيرا وعجز عن أن يصلي في المسجد الكبير أو مرض وأحب أن يكون معه من يصلي معه ولم يجد إلا امرأته أو ابنته أجاز أن تصلي معه لتحصل له فضيلة الجماعة في صحيح البخاري قال باب إثنان فما فوقهما جماعة إذن استدل بحديث عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما يخاطب اثنين فدل على أن الاثنين جماعه وجاء هذا له في سنن ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعه الواحد لا يصلي الا يسمى جماعه بل يصلي اسما منفردا فاما اذا كانوا اثنين صدق عليهما أنهما جماعة ولكن كلما كثر العدد كثر الأجر ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فعلى المسلم أن يختار ما هو أكثر جماعة المسجد الذي يكون جماعته أكثر عليه أن يأتي إليهم ليزداد أجرفه أبدالك هكذا ثم في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال أقول أنها شرط إلا تصح الصلاة إلا في جماعة ومن أدلة ذلك أقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومعنى لم يجب لم يأتي أبي أن صلى في بيته وقد سمع النداء دل ذلك على أنها شرط وأن الذي يصلي وحده لا صلاه له ولو كررها مئة مرة القول الثاني أنها واجبة ا بمعنى انه يجب على المسلمين اذا سمعوا النداء ان ياتوا وليست شرطا ياثمون اذا لم ياتوا ياثم الذي يسمع النداء ويكون عليه وزر ولكن لا نقول بطلت صلاتها ولا نقول ما لك من صلاة بل نقول صلاتك مجزئه لكنك اثر والقول الثالث انها ليست واجبه وانما هي سنه وروي هذا عن الشافعيه واستدلوا بان فيها فضل بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة يكال معنى ذلك أن صلاة الفذ أو صلاة المفلد مقبولة بها درجة ولكن يفوتوا سبع وعشرون أو خمس وعشرون الدرجة حيث أنه لم يصل مع الجماعة ثم لا شك انه اذا صلى في المسجد ضاعف الله ذلك الاجر له فاولا يحصل له الاجر بخطواته الى المسجد له بكل خطوه الى الصلاه صدقه او حسنه وهذه تفوت الذي يصلي في بيته كذلك اذا دخل المسجد يصلي تهيئه المسجد او يصلي الراتبه وهذه غالبا تفوت الذي يصلي في بيته ثالثا يقرا ما تيسر من القران اذا كان ينتظر الصلاه وهذه عرض تفوت على البيوت رابعا يجلس وينتظر الصلاة وتستغفر له الملائكة الملائكة تستغفر لأهدكم مادم ينتظر الصلاة لا يمنعهم أن ينصر بعيل عالي إلى انتظار الصلاة تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يهدي أو يحدث وهذا كله يفوت الذين يصلون وحدهم أو في بيوتهم واذا قدر مثلا انها تصح ولكن يفوت السبع وعشرون حسنه او جزءا فان هذا يعتبر غابنا كبيرا لو ان انسانا اشترى سلعه مثلا ابيع سبعه وعشرين ثم كسدت وباعها بريال واحد أو بدينار واحد فاتوا هذا المبلغ شيء يأسف على هذا الخسران الواضح هذا الخسران المبين يعني ربح بهؤلاء كساماً وعشرون وهو أخسر هذا المبلغ كله ما حصل له إلا واحده واحدة أجزء واحد هكذا يقولون ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه لان ذلك رواه من سعد بن عباس اذا لم يكن معه إلا طفل ابن سبع او ابن ثمان ولو كان مميزا فلا يسمى جماعه لا بد اذا كانوا في فريضه ان يكون على الأكل معه واحد مكلف ولكن إذا كان معه أطفال دون التمييز أو وقت التمييز لا يكتفي بهم أن يكون معهم من هو مكلف ولذلك لا يتقدم أمامهم الأصل سنية الجماعه في المساجد لانها لم تبنى الا لاجل الاجتماع فتسن في المساجد جاء في ذلك الحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ذكر هذا الحديث الامام احمد في رسالته التي تسمى الرساله السنيه وهي رساله مهمه إلا يستغني عن قراءتها طالب العلم ولكن ألم يخرج هذا الحديث بل ذكره معلق وحيث أن الشافعياء كثير منهم يرون أن الجماعة سنة ليس فريضة فإن ابن حجر الضعف الحديث فلما ذكره في كتاب التلخيص التلخيص الحمير قال انه ضعيف ومع ذلك ذكر انه روي عن ثلاثه من الصحابه وهو دليل على ان له اصل فالامام احمد لا يتجرا على ان يذكره ويعرف انه موضوع او مكتوب فما دام ان ابن حجر ذكر انه روي عن ثلاثه هو دليلاً على ان له أصل كذلك أثر ابن مسعود الذي ذكرنا من سره ان يلقى الله غدا مسلما يعني بعدما يبعث يلقى الله تعالى مسلما مؤمنا واضبا فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني الجماعه أحيث ينادى بهن، أليس النداء في المساجد يحافظ على أدائهن في المساجد وذلك لأن المساجد شعار البلاد الإسلامية ولأن النداء أيضا أدان شعار البلاد الإسلامية كيف تعرف أن هذه البلاد بلاد مسلمين إذا رأيت المساجد رأيت المحاريب، رأيت المنارات علمت بأنها بلاد إسلام وايضا فان هذه المساجد تسمى بيوت الله أضم الله إلى نفسه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فجعلها لنفسه فدل على مزية لها وكذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله فأضفها إلى نفسه وذكر أيضا شيئا من صفتها في قونه تعالى في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بياب الردو والأصال لجوال فمعنى أن ترفع يعني أن تبين وأن توضح وأن تبنى ليس المراد أن يرفع سقفه أن تكون علامات أظاهرة لدل ذلك على أن الأصال انها تصلى جماعة وللنساء ايضا ان يصلين في بيوتهن جماعة لهن ان يصلين في المساجد ولهن ايضا أن يجتمعن في بيوتين ويوصلين جماعة ذكر ذلك عن عائشة ومسالنا كذلك أيضا حديث رواه أبو داود والجار قطني امرأة من الصحابة يقال لها أم وركة كانت قارئة القرآن فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أم نساء أهل دارها أنت أم أهل دارها كانت كانت أمهم أي تصلي بها جماعة فإذا اجتمع في البيت خمسا أو اربع أو ثلاث وصلينا جماعة فإنهم يكون لهم أجر الجماعة وإذا صلينا العلم الجماعة في المساجد فلو أن أجر على قدر الأمل وإن كان أبيوتهن خير لهن كما ورد ذلك في الحديث ونكتفي بهذا والله أهلا وسلم الله على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 هو يعتدي الروس أو صفوف هذا بين المناك الله أكبر أنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين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 ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن غنيا أو شقيرا فالله أولى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم, معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم ان الله جاهل المنافقين والكافرين في جهنم, في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَلَمْ يَسْتَحْلِفْ عَلَيْكُمْ وَلَمْنَعْكُمْ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ لِجَاعِلِ اللَّهِ مِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الله اللهم من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 آمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا من للم قاموا قسلا يرائون لا سواء يذكرون الله الا قليلا وَذَا ذٰلِكَ مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ لَآتِيهَا أُلَٰئِكَ وَلَآئِهُنَّ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَسَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تتخذ الكافرين أولياء لا تتخذ الكافرين أولياء أن دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واكتصموا بالله واخلصوا دينهم واخلصوا دينهم لله فؤلاء اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا لَا يَسْأَلُ الْمُجْرِمُونَ عَذَابًا بِهِ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا اللَّهُ الله لمن حمده En Allah, hoor je السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اسلام الله ورحمة الله اللهم عنت السلام وبرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعاً. أبشر الإخوة الكرام أنه في هذا اليوم سيتم شيخنا الشيخ عبد الله مثنى ثلاث رؤوس للشيخ سالم حمد الدوّاهب بعد صلاة العشاء في هذا الوقت إن شاء الله. والبشارة أننا إن شاء الله تفضل علينا الشيخ كرما منه الله خيراً بعد صلاة العشاء. ابتداء من الأسبوع القادم بشرح الحقيقة لابن أبي داود في العقيدة بعد صلاة العشاء. بعد ان شاء الله سننهي في هذه الليلة متن ثلاثة الاصول وسينقل هذا الدرس هو والدرس السابق درس المنار على الموقع كما هو معلوم موقع البث الاسلامي وكذلك الموقع الإسلامي الاكاديمية الاسلامية المفتوحة ايضا سيكون جائزة مخصصة للدرس الثاني مع بقاء جائزة الدرس الاول ودرس المنار بعد المغرب الفائز هو الأخ الفائز في هذا الأسبوع والأخ يبدو لي مسائي بن سعد القحطاني وجائزة عبارة عن ألبوم متكامل في المنهجية لطلب العلم لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد